بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض بهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا 122. إن مع العسر يسرا 123. فإذا فررت فانصب وإلى ربك فارغب 125. الذي ام قضى ظهرك ورفعنا لك ذكرك فان مع العسر يسرى ان مع العسر يسرى فاذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب